وصوي بامتناع او يكلف ذو غفلة وملجا وقتلف في مكره وبذهب الاشاعره جوازه وقد راه اخر عرفنا فيما سبق ان هذه المساله مبنيه على معرفه التكليف من حيث الحد الحقيقة اختلاف الاصريين لذلك قلنا هذا سياتي بحثه ان شاء الله تعالى كان لا ينبني عليه كبير فائده إلا من حيث تقسيم الاحكام التكليفيه الخمسه و اما شروطه صحه التكليف هذه مساله مهمة بغل العناية بها وقد عرفنا فيما سبق أن شرط صحة التكليف محصور في اثنين اتفاق الاصوليين يعني شرطان متفق عليهما هناك زيادة ساتاتي بحثه ان شاء الله تعالى لكن المتفق عليه الفهم والعقل الفهم والعقل عرفنا المراد بالفهم والمراد بالعقل عرفنا ان هذين الشرطين متفق عليهما كما حكى اجماع الآمدي وغيرهم من الوصوليين عرفنا الاحتراز بالفهم عن الصبي ومن كان دون دون البلوغ سواء كان مراهقا صبي مميز صبي غير مميز عرفنا ما يتعلق بهؤلاء الاصناف <تصفيق> أو بهذه الاصناف وما يتعلق بالعقل كذلك وهو أن فاقد العقل وهو المجنون بنوعيه المطبق وغير المطلق كذلك ما حيث التكليف وعدمه وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين ثلاثه اصناف بالغفله وملجا ومكره فلاذا اصناف من وقع فيهما النزاع هل كل واحد من هؤلاء مكلف ام لا وينبني عليها مساله مهمه ينبني عليه انه اذا كان مكلفا حينئذ توجه اليه خطاب واذا لم يكن مكلفا حينئذ لا يتوجه اليه خطاب اذا هو مكلف بمعنى انه يجب عليه ان ياتي بالاحكام الشرعيه الواجب <تصفيق> واذا قيل بانه غير مكلف هل إذن لا يخاطب به احكام الواجب هل يقع منه طلاق او لا يقع هل يخاطب بالصلاه ونحوها الى اخره اذا البحث في هذه المسائل يعتبر من مهمات المقدمات التي يذكرها الاصوليون التي يذكرها الأصليون وتكلمون والفقهاء ان نظم من الله تعالى وصوب امتناعه اي يكلف اذ غفله صوبه من التصويب الصواب والصوض صاد والواو والباء اصل صحيح كما قال في معجم مقيس لؤه بن فارس الصاد والواو والباء اصل صحيح يدل على نزول الشيء واستقراره قرارا أراد اراد ان يبين الناظم رحم الله تعالى ان المرجح هنا في ذي غفلته والملجأ انه غير مكلف وأراد أن يبين ان قول بتكليفه قول فاسد ولذلك عبر بماذا عبر بالصواب ودائما طريقة اهل العلم إذا اراد أن يبين أن القول المقابل فاسدا أن القول المقابل فاسد حينئذ يعبرون بي بالصواب يقول الصواب في المساله كذا يعني ما يقابله بعض الفاسد اذا اردت ان يبين ان له وجها من الدليل ان اذا يقال الراجح الراجح كذا اذا يقبل ماذا يقبله المرجوح فهنا الصواب ماخذ او يدل على منزول الشيء واستقراره قراره يعني ثبت واستقر في موضعه بحيث لا يحتمل غيره لا يحتمل غيره من ذلك الصواب في القول والفعل كانه أمر نازل مستقر القرارة وهو خلاف الخطا خلاف خطا اذا الصواب يقابل الخطأ والراجح يقابل المرجوح إذا كانت المسألة محتملا للخلاف ويكون القول المقابل له حظ من النظر ويعبر حينئذ بماذا بالراجح وإذا كان القول المقابل <تصفيق> ليس له حظ من النظر حينئذ يقال الصواب كذا هذا الذي الذيعناه الناظم هنا في هذه المساله تبعا لصاحب الاصل لا من السبك بي جمع الجوامع اذا الصواب خلاف الخطئين إذا مقابل هذا القول خطا واذا كان خطا دل ذلك على أنه ليس مبنيا على دليل صحيح واذا لم يكن مبنيا على دليل صحيح فاذن القول لا عبره به البتة وتعبير الناظم بالصواب يشعر بأن مقابله قول مزيف قول مزيف هكذا عبر الزركشي بالتشنيف عبارة صاحبه الاصلي انه عبر بالصواب ليشعر أن القول المقابل قول مزيف يعني فاسد باطل ولي شرف المنهج بقوله بناء على التكليف بالمحال يعني من قال بان الغفله والملجا مكلفاه ان ايد بناه على ماذا <تصفيق> على اصل فاسد على اصل فاسد او أن ان ما بني على اصل فاسد فالفرع يكون فاسدا المساله التي مرت معنا التحسين والتخبيح العقليه قلنا تفرع عليهما مسالتان شكر المنعم وحكم الافعال قبل البعث قبل الشرع هذه بناء على ما ذكره الناظم فصلنا فيها على القول الصحيح هناك بناء على قول الناظم كاصري ان هاتين المسالتين فرعيتا على التحسين والتقبيح العقلي فاذا فسد الاصل عين الدليل الدال على فساد الاصل هو بعينه الدليل الدال على فساد الفرع الدليل الدال على فساد الاصل هو الدليل بعينه على فساد الفرع فلن نحتاج الى دله اخرى وانما ناتي بما دل على فساد الاصل يعني الاصل ينظر اليه من حيث كونه كليا بمعنى انه يتفرع عنه فروع فاذا كان كذلك عين اذا كل ما ابطله فهو مبطل لي لفروعه. وكل ما افسده فهو مفسد لي لفروعه اذا القول بالتكليف للغافل وملجئ نحوهم بناء على التكليف بالمحال اي فاما نعناه فها هنا اولى هكذا قال في المنهج وان جوزناه فللاشعري هنا قولا ان منعناه منعنا التكليف بالمحال منعنا تكليف ماذا الغافل والملجه وان جوزناه عليه ذ فيه قولا للاشعرى واتباعه قالوا والفرق انه للتكليف هناك فائدة وهي الابتلاء والاختبار هل ياخذ المقدمات أو لا وهنا لا فائده لهم بمعنى انه لو جوز التكليف بالمحال اينذ قالوا هناك فيه فائدة وهي أنه يختبر هل يأخذ بالمقدمات ام لا واما هنا في تكليف الغافل والملجا فليس فيه فائدة اذا ثم فرق حتى لو جوزنا التكليف بالمحال نمنع تكليف الغافل والملجا بناء على ماذا على أنه اذا جوز التكليف بالمحال فهو فيه فائدة هل يشرع بالمقدمات ام لا الامراد به الابتلاب وأما هنا فليس فيه فائدة البت قال في سلاسل الذهب والخلاف ينبني على التكليف بالمحال اذا خلاف في تكليف الغافل والملجا مبني على التكليف بالمحال هكذا فرعوه هكذا شهروه بكتب الوصول ولاحق قدمنا بالمقدمه السابقة لنبين أن صحة التكليف مشروطه بشروط حينئذ هذه الشروط هل دل عليه الشرع ام لا حين دل عليه الشرع حينئذ متى ما تحققت الشروط فالتكليف وارد ومتى ما انتفت الشروط او انتفى بعضها حينئذ نقول التكليف ممتنع والصواب ان يقال فان كل ما ذكر كما سيتفصيل ان شاء الله تعالى ان ان كل ما ذكر من تكليف الغافل الملجل أنه ممتنع لماذا ممتنع لعدم تحقق شرط صحه التكليف لا لكونه مبني عن تكليف المحال اولا وانما هو مبني على ماذا هل تحققت الشروط ام لا وعرفنا قاعده فيما سبق أنه إذا اذا إذا انتفى الفهم دون العقل أو العقل دون الفهم تنعد التكليف فضلا عن انتفاء الفهم والعقل معا اذا فائدة معرفه شرطي صحة التكليف هو أنه ينبني معها وجودا وعدما وجود التكليف وعدمه وجود التكليف وعدمه فاذا انتفى عن الغافل الفهم ولا شك ان الغافل كمساه المراد به النائم والساهي هل يقال للساهي يفهم لا يقال له يفهم الذي قال للنائم يفهم لا يقاله يفهم اذا انتفى عنه التكليف وان كان عاقلا معه عقله لكن <تصفيق> لفوات الشرط الأول وهو الفهم ينيد امتناع التكليف لكن جرت عادة المتكلمين بربط هذه المساله بالتكليف بالمحال ونحن نقول لا ليست مرتبطه بها ولكن هي مرتبطه به بشرط صحة التكليف قال في سلاسل الذهب والخلاف ينبني على التكليف بالمحال فمن احاله منع تكليف الغافل وكذلك سياتي التكليف بالمحال ومن جوزه اختلف قوله فيه الذي مر معنا أن الاشعر فيه قولين بناء على ماذا على وجود فائدة التكليف بالمحال وعدمها من منعه منع ومن جوزه له قولان المنع كالسابق الجواز بناء على الفرق بينه بين النوعين فمن احاله منع تكليف الغافل من احاله منع تكليف الغافل ومن جوزه اختلف قوله فيه فمنه من جوزه طردا لحقيقه البناء ومنهم من منعه وهو المختار اذ لا فائده فيه خلاف التكليف به بالمحال ذي فائده وهي الاقدام وعدمه اذا قوله صواب فيه بناء فيه بناء فيه بيان بناء المسألة من حيث ماذا من حيث كون من جوز تكليف الغافل الملجا إنما بناه على اصل فاسد فاذا كان كذلك فعبر الناظم كصاحب الاصل ماذا بالتصويب دون دون الراج دون دون الرصوب فعل ماضي مغير الصيغه ونائبه امتناع اي كلف صوب ما هو الذي صوبه أي إذن امتناع اي يكلف اذا امتناع ذا نائب نائب فاعل نائب فاعل يكلف الالف هذه للاطلاق كلفه وامتناع مضاف وانه وما دخلت عليه لتاويل مصدر مضاف اليه امتناع تكليف للغافل الى اخره اي امتناع تكليف من ذكر اي امتناع تكليف من المذكره وقوله امتناع المراد به الاستحاله العقليه استحاله العقليه امتناع صوب امتناع تمنع الشيء اي استحاله عقلا فالعقل يمنع فالعقل يمنع ان يتوجه الخطاب الغاف الغافل والملجا لماذا لعدم تحقق الشرط الأول الذي هو الفهم اي استحالته عقلا في الثلاثه يعني الغافل والملجا والمكرى وقد فرقوا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال كما فرقوا بين نوعين ساتبسطوا في في موضعه لكن هنا من أجل أن تفهم المساله فرقوا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال بأن المحال في الأول تكليف بالمحال راجع للمامور به راجع إلى الفعل نفسه أو القول هل يكلب بان يطير السماء ها قالوا هذا ممتنع لذاته ممتنع لغيره هذا يعتبر ماذا تكليفا باعتبار ماذا باعتبار المأمور به يعني القول والفعل لذلك هل يكلب بان يمشي على الماء هل يكلب بان يطير هل يكلب بان يرمي نفسه من شاهق ونحو ذلك قالوا هذا تكليف بالمحال وام التكليف المحال فهو عائد الى الماموم شخص مكلف به إذا فرق بين بين المسلتين المكلف المراد به من لا يعقل هل يخاطب المجنون هل يخاطب على تكليف المحال الصبي الرضيع هل يخاطب هذا تكليف المحال إذا فرق بين تكليف بالمحال فالمراد به <تصفيق> المامور به يعني القول والفعل والذي يسمى ماذا المحكوم به واما التكليف المحال فالمراد به الشخص نفسه المكلف محكم عليه محكوم عليه اذا التكليف المحال راجع للمامور به وفي الثاني التكليف المحال راجع الى المامور كتكليف الغافل كتكليف الغافل قال في الابهاج نفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال فالاول هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيق يفهم الخطاب وهو عاقل لكنه لا يطيق خاطبك انت طرف السماء ها هل يقع ولا يقع في نزاع سيتباحثوا في محله فالاول تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه وهو محل الخلاف في تكليف ما لا يطاق لان المخاطب به يعلم أنه مكلف بذلك يعلم يعني يدرك بعقله ويفهم لكن لا يطيق ذلك الفعل والثاني الذي التكليف تكليف المحال مثل تكليف الميت والجماد وما لا يعقل من الاحياء كالنائم الساهي والسكران والمجنون نحو ذلك فهذا تكليف المحال واتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا يصح نقله على أنه لا يصح يعني الاجماع على أنه لا يصح التكليف المحال نقل هذا الاجماع قاضي ابو بكر رحم الله تعالى اذا هذه المساله بناها الاصوليون على ماذا على مساله التكليف بالمحال فمن منع عين <تصفيق> منع منع هنا اذا كان كذلك قل اولى ربطها بماذا بشرطي صحة التكليف والا ما الفائده ما الفائده ان يقرر الاصوليون وهم قد قرروا ذلك بأن شرط صحة التكليف إنما هي الفهم والعقل عندئذ لا الفهم قالوا الصبي المميز وغير المميز هذا لا لا تكليف لا يخاطر به بالأمر والنهي لماذا لكونه لا فهم له والمجنون لا يخاطب من وعيه قالوا لماذا لكونه لا عقل له اذا الغافل لا يخاطب لكونه ماذا ها كالصبي كالصبي عندئذ انتفى عنه الفهم بل عدم تكليف الغافل لفقد الفهم أو لا من عدم تكليف الصبي وكذلك النائم لا يدري لا يقول اصلي الا اذا كان كذلك فانتفاء تكليف الصبي انتفاء شرط الفهم نكم من باب اولى ماذا الغافل الملجئ وره ذلك فائدة الاعتقاد الفاسد قبل أن نبدا في قول ذو غفله غافل اراد به هنا الساهي والنائم والغافل ومن كان في في حكمه من كان في في حكمه وربطها بعض الاصوليين بمساله الجهل المركب والجهل البصير فجعل هذه الاقسام السهو والنسيان والغفله ونحوها جعلها اقساما للجهل البسيط ثم هل هي مترادفه ام بينها فرق صواب انها بمعنى واحد لا بمعنى واحد لان المساله هنا ليست مساله او هذه للصلاحات ليست الصلاحات ليست الصلاحات الشرعيه بمعنى انها ليست حقائق شرعية فاذا كان كذلك المرد حينئذ إلى لغة لغه العرب هل فرق اهل اللسان بين السهوي والنسيان والغفله ونحوها ام لا فان ثبت حينئذ نفرق وان لم يثبت حينئذ نقول نجعل ان الاصل هو هو التساوي وان السهو بمعنى النسيان وبمعنى الغفله والثاني هو هو الصوم الاعتقاد الفاسد هو الجهل المركب قال المركب والاعتقاد الفاسد وهو تصور الشيء على غير هيئته وذلك أن حكم العقل بأمر على امر جازم غير مطابق في الخارج هو الاعتقاد الفاسد وسياتي بصر في آخر المقدمه ان شاء الله تعالى ويسمى الجهل المركب لانه مركب من عدم العلم بالشيء واعتقاد غير واعتقاد الغير مطابق اذكرته سياتي بحثه في محله والجهل البصير هو عدم العلم وهو انتفاء ادراك الشيء بالكلية حيث لا يخطر بالبال اصلا من القابل للعلم أما غير القابل للعلم فلا ينفى عنه ماذا فلا يوصف بكونه جاهلا غير قابل للعلم لا يوصف بكونه جاهلا انما الجهل واضح لماذا لاي شيء لمن يقبل هذه الصفة اما الذي لا يقبل هذه لا نصف به بالجهل ولا يقال الجدار يجهل المساله كذا او انه جاهل أو أن البهيمه تجهل وانما الذي يوصف بالجهل هو الذي يقبل العلم والذي يقبل العلم فان قيل لشخص هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء فان قال لا اعلم كان ذلك جهلا بسيطا لانه لا يدري واذا كان لا يدري وقال لا اعلم لا ادري فهذه كفى وكفى, وكفي وان قال لا تجوز صار جاهل ها صار جاهل الجهلا مركبا كان جهلا مركبا لانه مركب من عدم الفطيه بالحكم الصحيح ومن الفطيه بالحكم الباطل هو جاهل ولا يدري انه جاهل وقد يدري انه جاهل لكنه يتجاهل قد يدري انه جاهل لكنه يتجاهل ومن الجهل البسيط هذا الذي هو محل الشاهد ومن الجهل البسيط السهو والغافلة والنسيان سهو والغفله والنسيان هي قسم او اقسام من الجهل البصير وهي بمعنى واحد يعني تفسر ب بمعنى واحد وهو ذهول القلب عن معلوم ذهول القلب عن معلوم يعني المعلوم كان مدركا فذهل عنه فذهل عنه اله الذي له صفاته باعتبار بعضها يسمى سهوا وباعتبار بعضها يسمى نسيانا لكن هي مشتركه بين هذا المعنى ذهول القلب عن معلوم ام قالوا في التمهيد في السهو وقيل لا يسمى نسيانا إلا إذا طال يعني ذهول القلب عن معلوم اما أن يطول اما الا الا يطول فإن طال فهو النسيان ولو قيل بانه ان طال فهو النسيان هذا يعتبر قيدا لكن الحقائق المشتركه هي مشتركه في معنى واحد وهو ذهول القلب عن ام معلوم قال في التمهيد حد السهو ذهول القلب عن النظر في المعلوم فالجهل البسيط ينقسم الى اربعه اقسام سهو وغفله ونسيان وغيرها وذلك وذلك إن سبقه ادراك ثم زاله سمي سهوا ان سبقه ادراك ادرك ثم زال الادراك يسمى ماذا يسمى سهوا والا فلا يعني إن لم يسبقه ادراك فلا يسمى سهوا اذا سبقه ادراك ثم زال ذهول القلب عن معلوم ادراك ثم زاله فسهو والا فهو ماله ها فلا فلا يسمى سهوا والاول ان قصر فيه زمان ذهاب الادراك اشتهر تسميته سهوا ويسمى ايضا غفله سهو الغفله بمعنى واحد قال الجوهري السهو الغفله والجوهري امام من عمات عرف السهو بماذا بالغفلة اذا ما هي الغفلة؟ هي السهو اذا ذو غفله دخل فيه ماذا ساهي يريد يكون ماذا يكون بمعنى الغافل وقال في القاموس سها في الأمر نسيه اه سها السهو الغفله سها نسيا الجوهري قال ماذا السهو الغفلة اذا الغفلة والسهو مترادفان اذا الساهي هو الغافل والغافل والساهي وفي القاموس قال ماذا سها في الامر نسيه اذا الساهل الغافل الناس نتيجه انها بالترادف انها بمعنى واحد عرفنا فيما سبق أن هذه لا ينظر فيها من جهه الاصلاحات من الصالحه من الاصوليين بمعنى خاص للفظ من هذه الالفاظ فهو الصلاح الخاص له صلاح خاص له لا يعمم ولا تفسر به النصوص غافل ساه أو أونائم ونحو ذلك انما المرد فيها إلى المعاني اللغوية المعاني اللغويه على القاعدة المطردة أن اللفظ اذا جاء في الشرع ولم يكن له حقيقه شرعيه رجعنا الى لسان العرب إلى لسان العرب هذه ليست لها اعراف يعني لا لا نرجع الى عرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لها عرف خاص وانما يفسرها الناس باعتبار ماذا باعتبار المعنى اللغوي فليس كل معنى لغوي اين الذي كله عرف عام او خاص لا انما قد كله حقيقه شرعية إذا لم يكن له حقيقه شرعيه رجعنا الى اللغوي فلا يقال ان محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي اذا عندنا واسطه وهي العرف يقول لا ليس كل لفظ له معنى عرفي ليس كل لفظ له معنى عرفي قد كله معنى شرعي فان لم يكن اين الذي قد لا كل له معنى عرفي فنرجع إلى ماذا اللي سنعرف السهو والنسيان والغفله بهذا المعنى ليس لها معنى شرعي فنرجع الى المعاني اللغويه كما سمعت عمه اللغة من الجوهري وصاحب القاموس <تصفيق> ويرهما فسروا السهو بمعنى الغفلة والغفله بمعنى النسيان معنى ان دل ذلك على أنها مترادف الحين نرجع إلى المعاني أو المعنى المشترك الذي يمكن ان يجعل معنى كلي على الطريقه المعهوده عند عند ارباب التعريفات فنظر اليه فإذا هو ذهول القلب اما معلومن فهو قدر مشترك بين هذه الالفاظ قال في القاموس سهى في الامر ناسيه وغفل عنه وذهب قلبه الى غيره فهو ساه وسهوا فهو ساه وسهوال وقال كذلك غفل عنه غفولا تركه وسها عنه اذا هذه الالفاظ ثلاثه وهي مترادفه هي مترادفة ومن يذكر بعض الاصوليين هذه يعتبر ماذا تعتبر الصلاح خاصا به وان طال زمنه سمي مع كونه سهوا النسيانا ان طال النسيان من مطلق السهو يعني اذا اعتبرنا طول الزمن يكون حينئذ النسيان اخص من مطلق السهو لان السهو الزمن او مع طول الزمن اذا ايهما أخص؟, اخص من مطلق السهو. وكل نسيان سهو ولا ولا عكس ولا السهو يطلق على ماذا على الذي ليس فيه طول زمن يعني ما يطول زمن ومطلق السهو اخص من مطلق الجهل البسيط لماذا مطلق السهو أخص من مطلق الجهل البسيط فانه قسم من اقسام الجهل البسيط سهو وغفله ونسيان وغيرها وغيره حينئذ النسيان اخص منطلق الجهل البسيط والسهو أخص من منطلق الجهل البسيط والغفله أخص من منطلق الجهل البسيط وهكذا كما نقول الاسم اخص من منطلق الكلمه والفعل اخص من منطلق الكلمه والحرف اخص من منطلق هكذا وهذا قول جماعه من العلماء وهو أحسن ما فرق بينهما إذا قيل هما متباينان إذا قيل السهو و السهو والنسيان متباينان حينئذ يحمل النسيان على ما إذا طال اذا ما طال ماذا زمنه والا الاصر فيهما فيما يتساوون فيما يتساوون ومر معنى ان قول الجوهري وكذلك صاحب القاموس انهما لم يفرقا بين طول الزمن وعدمه وصاحب حينئذ يكون ماذا السهو والنسيان مترادفات يطلقان على ما طال زمنه وعلى ما قصر زمنه عين اذا المخصص بطول الزمن بكونه نسيانا ولا يكون سهوا يحتاج الى دليل العرب لم تفرق ان اذا نحتاج الى الى دليل اين الدليل فناتي بالدليل لسان العرب قبل منه الا رجعنا الى الى الاصل فحكى ائمه اللسان ترادف بين هذه الالفاظ اذا الصواب انهما مترادفان وقيل ان النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفله عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا وعلى هذا النسيان أخص من السهو مطلقا فهو باعتبار آخر غير الأول هذا بناء على انه لا يقال في في لسان عرم هو مترادف وكذلك يعني من حاول ان يفرق بين هذه الالفاظ اراد أن يوجد فروقا بينها بناء على انه لا يوجد في لسان العرب الترادف قلنا مرارا فيما مر معنى الصواب ان لسان العرب فيما هو ترادف الانسان بمعنى بشر وبشر بمعنى المعنى الانسان ومصدقهما واحد كذلك السهو بمعنى النسيان والنسيان بمعنى السهو ومصدقهما واحد لكن لا مانع ان يقال هذا فيه ماده م د والها ن في ماده النون والواو وله ذلك فإني نقول إذا وجد فرق باعتبار الصفة فلا اشكال فيه لكن باعتبار المصدق وهو محل البحث فنقول النسيان بمعنى السهو والسهو بمعنى كما نقول المصدق البشر هو مصدق الانسان ومصدق الإنسان مصدق البشر وان كان ثم نظر آخر باعتبار لما سمي بشرا باعتبار البشر لما سمي نسيانا انسانا باعتبار النسيان هذا هذا اعتبار آخر وكل من اثبت الترادف لا يمنع هذا الوصف اتفقوا على أن كل لفظ قيل بأنهم مترادفان لا مانع ان نظر اليهما من جهه ماذا من جهة الاشتقاق سواء كان اصغر او اكبر إلى الى الى المادتين باعتبار ماده الاشتقاق فيفرق بينهما باعتبار الوصف اما باعتبار الماصدق فيكون الترادف بينهما على ما ذكرناه بعض حاول ان يفرق بين السهو والنسيان بما بما قال النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا كان مذكورا ثم لم يذكره والسهو غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا اين اذا أعم اعم السهو اعم من, من النسيان, النسيان يكون أخص لانه ماذا عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا فعلى هذا النسيان أخص اخص من السهو مطلقا ومنهم من فرق بغير ذلك قال في المصباح فرقوا بين الساهي والناس بأن الناس إذا ذكر تذكر والساهي بخلافه هذا لا يجعل لان الماده الكلام في السهو والنسيان ليس في الساهي والنائم والغافل هذا وصف آخر حينئذ لا باس يقال بأن من الفوارق بينهما أن هذا إذا ذكر تذكر والاخر لا يعني الساهي اذا قلت له سبحان الله تذكر قال او لا نسيان لا. لا ما قلت هذا وقد جاد وهو قد نسي وهو قد قد نسي اذا الناسي قال اذا ذكر تذكر والساهي بخلافه جعله عكسا وذهب كثير من العلماء الى ان معناهما واحد وهو الذي قدمناه وقد تقدم كلام صاحب الجوهري وكذلك صاحب القاموس واول المقدم قال القاضي حياص المشارق السهو في الصلاه النسيان فيها السهو في الصلاه النسيان فيها قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة الفرق بينهما من حيث اللغه بعيد من حيث اللغة لغته بعيد وهذا اظهر وهذا اظهر يعني ماذا أنه لا يفرق بينهما البت من حيث السهيل الفرق بينهما من حيث اللغه بعيد وهذا اظهر قال حافظ من حجر رحيم وتعالى في الفاتح والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب الى غيره وفرق بعضه بين السهو والنسيان وليس بشيء يعني هذا التفرير ليس بشيء وانما اراد أن يجعل له حقيقة عرفيه وليس عندنا ما يفتقر ذلك لأن البحث هنا إنما ينصب على البحث بالنصوص اذا لا فائده من ذكر حقائق عرفيه لهذه الالفاظ لان لن تنزل على على الشرع البت قال الناظم رحمه الله تعالى وصوب امتناع ان يكلف ذو غفله ذو بمعنى بمعنى بمعنى الصاحب لذاك ذو ان صحبتا ابالا ذو بمعنى الصاحب ذو غفله ذو مضاف وغفله مضاف اليه مزرور بذو وجر كسر ظاهر على اخره والمشتق هنا آه. ذو في باب النعت يقول في قوه المشتق جامد في قوة المشتق عنيد يفسر بماذا؟ ها يفسر بالغافل يفسر بالغافل لماذا؟ لان ذو غفله صاحب غفله يعني ذات الممتصفه بصفه الغفلة إذا كان كذلك صح الاشتقاق منها او لا؟ صح الاشتقاق باجماع العقلاء فضلا عن اه عن اهل اللغه ان الذات المتصله بصفه صح الاشتقاق آه. من المصدر وصفا لها من المصدر وصفا لها غافل بواسطه اذا نقول الغافل لانه اسند هذا الوصف الى الذات كما نقول ذو علم يعني <تصفيق> عالم ذو علم عالم ذو نياس ناس اه ذو عزته هو عزيز كما شان في اعلام البارز لو علا فهي اعلام داله على ذات دالة على ذات نقول ذوات دالت على ذات ووصفات او لا دل على ذات ووصفات من يذ قال عليم بعلمه والعلم قدر زائد على مجرد الذات سميع بسمع ذات متصله بصفه السمع والسمع صفة زائدة على مجرد الذات اما قالوا المعتزلة سميع بلا سمع عليم بلا علم بصير بلا بصر هذا لا يقوله الا المجنين ولذلك انكروا عليه قالوا هذا لا يقوله أحد البت مخالف للعقل مخالف للسان العرب ومحله فاق ومحله فاق وعند فقد الوصف لا يشتق واعوز المعتزلي الحق يعني اعوزهم ضيق عليه انه يجعله في ركن ليس له جواب البت وعند فقد الوصف لا يفتق إذا كان عليم بلا علم بالعلم اذا فقد الوصف فكيف يقال عليم اولى انت الان جالس جالس السفاع هل يمكن انك قائم فيقول لك انت جالس ها أنت نائم يعني بالفعل لا هذا لا يقوله الا المجنون اما العاقل فلا يمكن ان يصدر منه كلام مثل هذا اما لو صدر من مجنون او سكران نحو قد يقبل منه ولا ولا يسرب عليه اما من يدعي العله ثم يأتي إلى الى اعلام البارجه لو علق عليم بلا علم سميع بلا سمع فهذا هذا هراء فلا ينبني على قاعدة البت اذا ذو غفله يعني الغافل اي الغافل وهو نائب فاعل كلف كذلك وصوب امتناعه اي كلف ذو غفله وملجؤن هذا معطوف عليه معطوف عليه اذا نائب فاعل كله وهو من لا, من لا يدري يعني من لا يعلم لا يعلم او كذلك واذا لم يعلم اصل العلم هو الفهم فاذا نفي الفهم نفي العلم واذا قيل لا يعلم هل الذي لا يمكنه لا يعلم هو يفهم عاش محمد لا يعلم هو يفهم يمكن لا يمكن اذا فقد ماذا فقد أحد شرطي صحه التكليف لا يدري يعني لا يعلم لا يعلم يعني لا لا يفهم واذا انتفى عنه الفهم حينئذ لا يمكن أن يقال بانه مكلف لا يمكن ان يقال يقيمتن عقلا يمتنع عقلا أن يقال بانه ماذا أنه مكلف لان هذا مرده إلى العقل ولا شك ان العاقل لا يمكن أن ياتي إلى ساهي انه كله يفهم هولا يدري اين يكون هذا محال عقلا عقل. وهو من لا يدري كالنائم والساهي كالنائم واسيدا الغافل والنائم والساهي بمعنى واحد فكل ما عبر به الاصوليون في هذا الموضع اين اذا قيل الغافل هو الساهي بعينه وهو هو النائم ولذلك لم يذكر الناظم هنا كعاصله لم ينص على ماذا على النائم مع ان البحث في النائم هذا من المهمات وكذلك الساهي البحث فيه من المهمات هذا مما يحتاجه الناس لكن نقول الغافل بمعنى النائم والغافل بمعنى بمعنى الساهي اذا البحث البحث واحد وكل هؤلاء ليسوا بمكلفين <تصفيق> قال وهو من لا يدريك النائم والساهي فيمتنع حينئذ تكليف كل منهما لأن مقتضى التكليف بالشيء الاتيانه به امتثالا وذلك أي الامتثال يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك لا يعلم التكليف حينئذ كيف يقصده لابد أن يوقع ما كلف به امتثالا يعني لابد أن ينوي ماذا لابد أن ينوي القرب والطاعه فيمتثل هذا معنى الامتثال ان ينوي القرب والطاعه وهذا مبنيه على القصد ومن لا قصد له ليس بمكلف من لا له ليس بمكلف فيمتنع تكليفه قال الغزالي تكليف الناس والغافل عما يكلف يعني عما يكلف به محال تكليف النائم الناس والغافل عما يكلف محال اذ من لا يفهم كيف يقال له افهم لذلك ذكر بالمستشفى اذ من لا يفهم كيف يقال له افهم اذا ممتنى. قال في البحر زركشي فيمتنع تكليف الغافل كالنائم والناس لمضاده هذه الأمور الفهمه هذا اولى من جعله فيما سبق الخلاف لماذا في, في كونه مبني على التكليف بالمحال اولى كلا لكونه مضادا لشرط صحه التكليف واما تكليف المحال أو غيره هذه مساله فرعيه ليست أصلية لكن لكونه شرطي او شرط التكليف صحه التكليم منتفيا هنا نقول امتنع تكليف من من ذكر فيمتنع تكليف الغافل كالنائم والناس لمضاده هذه الأمور الغفلة والنوم والنسيان الفهمه فينتفي شرط صحه التكليف فينتفي شرط صحة التكليف قال لقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان هذا دليل شرعي بمعنى أن النظر هنا اما نظر في الدليل العقلي وهما شرطا صحه التكليف وإما يكون نظرا فيه في الدليل الخاص الذي هو دليل الشرع ولقد جاء النص النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطا والنسيان خطا والنسيان رفع الخطأ والنسيان حديث فيه خلاف لكن معناه صحيح رفع الخطا يعني ماذا المؤاخذه بالخط ليس الخطا وانما المؤاخذه بالخط لان الخطا موجود رفع اذا قيل رفع الخطا يعني لا يقع لا يخطئ الانسان والنسيان اذا رفعه معناه لا يوجد نسيان هل هذا واقع هذا يخالف الحس فاذا كان كذلك لابد من التاويل لابد من من التاويل سات ان شاء الله البحث في نوع الدلاله من هذه ايذا المؤاخذه بالخطا هي المنفيه وهي التي رافعه المؤاخذه بالنسيان يعني بما يترتب على النسيان من فوات واجب او فعل محرم هنا لا مؤاخله وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا هذا يدل على ماذا على ماذا على النص هنا جاء محتملا لكننا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا حينئذ دعا بما بعدم المؤاخذة وعدم المؤاخذة لا يستلزم عدم الفعل عدم عدم فمن اخطا او نسي فافطر قبل غروب الشمس حينئذ ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطانا صحيح صحيح نعم اخطا و ونسي قبل ماذا قبل غروب الشمس حينئذ نقول انت لا تعثى لكن يلزمك القضاء صحيح لا نستدل بهذه الايه على انه ماذا لا قضاء عليه لكون هذا الحدث الذي احدثه وهو الفطر تقول الفطر مفسد للصوم فقد أفسده قصدا عمدا اذا لا العاصم انه يؤاخ لكن للنسيان والخطا حين نقول الاسم مرفوع ولكن يبقى المطالب بماذا بالعصر ولذلك لو اخطا مثال اوضح من هذا وقس عليه لو اخطا او نسي فصلى الظهر محدثا ظن أنه توضع فصل وهو محدث ثم تذكر بعد ساعه ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطال أو نقول قم فتوضا وصل قم لكن هل ياثم بكونه كبر وهو محدث العاص عند بعض الاحناف قد تعمد كفرا واذا تعمد عند الجمهور وهو عالم لا يكفر لكنه يفسق تبر كبيرا من الكبائر إذا هو فعل الاثم من, من كبر للصلاه وهو محدث عالم بانه محدث كفر عند الاحناف وان كان قولهم جاريا على الوصول وعند الجمهور أنه ماذا أنه لا يكفر لانه اذا كان متعمدا هذا مستهزئ واستخفوا بالصلعه والاصروا في انه يكفر هذا بالظاهر الله اعلم لكن عند الجمهور انه لا لا يكفر عين لكنه يفسد فاذا كبر ناسيا عينيد نقول رفع عن امه خطا النسي ربنا لا تؤاخذنا ان أو او اخطانا واما الفعل فهو مطالب به بارجاده اذا هذا النص يفهم على على وجهه اذا يمتنع تكليف الغافل الكنائم والناسي لمضاده هذه الامور الفهمة فيمتفي شرط صحة التكليف قال في البحر هذا بناء على امتناع التكليف بالمحال ولقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطا والنسيان وإن وجب عليه بعد يقظته أي بعد زوال غفلته ضمان ما اتلفه من المال يعني بعض الاحكام الشرعيه المترتبه على النائم والساهي فيما لو احدثه شيئا يتعلق بما يترتب عليه من العروش والجنايات قتل قتيلا وهو نائم وجبت عليه كفاره او كسر شيء وهو ساهد حينئذ وجب عليه الضمان هل هذه الاحكام الشرعيه والاحكام الشرعيه هل هذه الاحكام الشرعيه تدل على انه مكلف الجواب لا لماذا لا؟ لان هذه من قبيل ربط الاحكام بالاسباب يكون من قبيل ماذا خطاب خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم بل يستوي فيه الصبي والمجنون والغافل والساهي والنائم كل عاقل في الأصل أو جر عليه ما يمنع عقله طارئ اين نقول كل هؤلاء يتعلق بهم الخطاب الذي هو خطاب الوضع فاذا ترتبت احكام على ضمان ما يضمنه النائم والساهي أو الغافل لكن هذا لا يدل على أنه مكلف لماذا لأن خطاب التكليف مغاير لخطاب الوضع خطاب التكليف يشترط فيه العلم كما ساء الفرق بين النوعين وخطاب الوضع لا يشترط فيه ماذا لا يشترط فيه العلم لا يشترط فيه العلم اذا وإن وجب عليه بعد يقضته أي بعد زوال غفلته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته هذا واجب عليه لو نام اسبوعا ودبت عليه الزكاه في اول يوم ها يزكي او لا يزكي او يقال سقطت عنه لفوات وقت كلها يسكن لماذا لان الحكم هنا حكم وضعي حكم وضعي قال الغزالي اما ثبوت الاحكام بافعاله في النوم والغفلة فلا ينكر كلزوم الغرامات وغيرها قال الطوفي لوجود سببهما كما سبق وهنا شيئان احدهما اشتغال ذمته بالصلاه الجمهور على ان هؤلاء الغافل الساهي والنائم كل واحد منهم إذا دخل وقت الصلاه او غيرها كالصوم ونحوه حينئذ يجب عليه القضاء بناء على المساله السابقه التي معنا فيه في شرح الزال وهي أن كل واجب <تصفيق> غفل عنه من غفلا حينئذ تعلق به بذمته, بذمته فلو دخل الوقت وهو نائم حتى خرج الوقت حينئذ هل يجب عليه القضاء او لا بعض فروع هذه المساله على مساله هل هو مكلف او لا وهو كذلك وهو كذلك مفرع على هذه المساله فمن قال بانه ليس مكلفا النائم هو الحق حينئذ لا يجب عليه فعل الصلاة اذا اذا سيقض بعد خروج الوقت هذا الاصل واذا قيل بانه مكلف حينئذ وجب عليه قضاء الصلاه أو اداء الصلاه إذا فاق من من نومه حينئذ الخلاف مبني عندهم على هذه المساله لكن الصواب يقال كل من اسقط عنه التكليف عنيد لا يتعين عليه شيء ما بعد افاقته الا بأمر جديد وقد جاء في في النوم جاء في في النوم ولذلك مر معنا الخلاف في المغمى عليه قلنا في خلاف بين الفقهاء والصواب لنا انه ليس ليس بمكلف ليس بمكلف واذا كان كذلك فنحتاج الى أمر جديد اذا أفاق من ها من اغمائه هل تجب عليه الصلوات ام لا اين إذا لم يكن ثم دليل فلا تجب وقياس على النائم قياس مع الفارغ وقد سبق تقيل المساله في شرح الزاد المطول فليرجع اليه لكن نقول الصواب انه لابد بماذا من أمر جديد فمن دخل في غيبوبه على ما يحتاجه الناس فلا فلو دخل بغيبوبه لمدة ثلاثة أيام اربعه ايام شهر إلى اخره حينئذ نقول إذا أفاق من غيبوبته هل تجب عليه صلوات الجواب له لماذا لانه غير مكلف لانه لا يقال انه يفهم فاذا كان كذلك سقط عنه التكليف ادفع عنه التكليف فإذا ارتفع عنه التكليف عينيد لم تجب عليه الصلاة فإذا لم تجب عليه الصلاة عينيد لا يؤمر بقضائها بالأمر الثابت خلاف للجمهور الجمهور عندهم ماذا اقيم الصلاة أمر بشيئين أولا أمر باداء الصلاة فان فاتت اداؤها ها تعلق بالذمه قضاؤها هذا قول ضعيف بل الصواب ان الامر الاول دال على الاداء فحسب واما القضاء هذا يحتاج لدليل جديد وخاصه في مساله الصلاه والصوم فانه لا يشرع ان يقضي صلاه الا بدليل شرعي وقد جاء في النائم ولم ياتي في غيره وكذلك لا يشرع قضاء صوم الا بدليل شرعي فإذا أغمي عليه فدخل وقت الصلاة وخرج حينئذ نقول لا يجب عليه أداء الصلاه اذا أفاق لعدم الدليل لكونه غير مكلف هذا مبني على هذا المساله كذلك لو دخل عليه شهر رمضان هو مغمن عليه سواء اكمل الشهر واخذ بعضه إذا أفاق في أثناء الشهر حينئذ نقول شهرك ما بقي لك وأما ما مر هذا لست مكلفا به لم يجب عليك ولا يصر عليك قضاؤه وإذا أتم الشعر كله حنيد فقد الشعر من راسه <تصفيق> فلم يجب عليه ماذا صوم شعره رمضان ما بن المساله على ماذا هل هو مكلف ام لا صواب عدم تكليفه ثم تعلق الاحكام الشرعيه به اثناء اغمائه هذا يفتقر الى دليل جديد ولذلك عائشه رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة استدلت بماذا بالأمر الجديد لم تستدل بالأمر السابق كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله كتب عليكم الصيام فلو كان قول كتب عليكم الصيام يقتضي القضاء مطلقا دون تفصيل لما استدلت بالامر الجديد ثم لو كان قول اقيم الصلاه دالا على القضاء مطلقا لما تركت قضاء الصلاه بكونه لم ياتي امر جديد بالصلاه فقولها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا ولا نؤمر بقضاء الصلاة دليل واضح باي على أن عائشه رضي الله تعالى عنها فقهت أن القضاء إنما هو بأمر جديد وهذا والصواب أن الأمر السابق لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لا من أمر جديد فإذا لم ياتي رجعنا إلى العصر إذا جاء النص في النائم ولم ياتي في غيره فنستثني النائم دون غيره فيجب عليه القضاء لكن الجمهور من الاصوليين والفقهاء جرو على ان الامر الاول يستلزم القضاء فلذلك قال وجبت عليه الصلاه وجب عليه الصوم إلى آخره وقول مرجوح ولذلك قالوا شيان اشتغال ذمتي بالصلاة وهو حاصل من الغفله وهذا من قبيل خطاب الوضع وهو المشار اليه بقوله لوجود سببه ما ثاني وجوب الفعل للصلاه قضاء وهو الحاصل بعد زوال الغفله يعني الذمة اشتغلت أو انشغلت بالصلاة أثناء الغفلة ثم اداؤها بعد زوال الغفله فعندنا سببان عندنا سببان هذا قول ضعيف بمعنى أنه يجب عليه ان يؤدي الصلاه قضاء هذا قول الضعي لماذا لعدم وجود دليل واضح بين يدل على, على القضاء لان القضاء انما يكون بامر جدي وقد ياتي ذكره ان شاء الله تعالى <تصفيق> الثاني وجوب الفعل للصلاه قضاء وهو الحاصل بعد زوال الغفله وهذا من خطاب التكليف وكذا يقال في الاثلاف فاشتغال ذمته بالبدن يثبت حال الغفلة وهو من قبيل خطاب الوضع وهذا صواب يعني اذا اتلف شيئا حينئذ نقول هذا من رابط الاحكام باسبابها كما الشعر في المجنون لو كسر شيئا لو قتل او فعل ما فعل حينئذ نقول وجب عليه الضمان وجب عليه الضمان لماذا هل هو مكلف قلنا ليس مكلفا فاذا كان المجنون يجب عليه الضمان فيما ترتب عليه الضمان فعينئذ من باب اولى ماذا الغافل والساهي والنائم لانه معه عقله وانما فقد ماذا فقد الشرط الاول الذي هو الفهم ووجوب اداء البدل انما يكون بعد زوال الغفله وهو من قبيل خطاب التكليف اذا تفرق هنا بين اشتغال الذمه بما هو من خطاب التكليف وقت الغفله قول ضعيف اشتغال الذمه بخطاب التكليف وقت الغفله اين يقول الضعف لماذا لأن الاصل أنه غير مكلف وإذا كان غير مكلف اين لا يتعلق به خطابنا البت لا يقال وجبت عليه الصلاه أو وجب عليه الصوم لماذا لكونه غير مكلف وإذا كان غير مكلف معناه ماذا انه لا يتعلق به الخطاب وإذا لم يتعلق به خطاب فلم يجب عليه شيء ولم يحرم عليه شيء الا ما كان من قبيل ربط احكامه به باسبابها قال في تشنيف المسامع ولا يريد ثبوت الاحكام في افعاله في الغفله والنوم لان ذلك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب لا يريد يعني على عدم تكليف الغافل لا يقول النقائل ثبوت الاحكام في افعاله في الغفله والنوم لماذا لان ذلك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب هذا احسن ما, ما يقال وكذلك يقال ماذا من حيث ما يتعلق بخطاب الوضع خطاب التكليف بان القضاء يحتاج الى الى أمر جديد قال في البحر واما ايجاب العباده على النائم والغافل هذا قلنا محل نظر وهذا قول جمهور الفقهاء بل بعضهم يسيب الى الجماهير الفقهاء وكذلك الاصوليين بناء على ماذا على أن الامر الأول يستلزم القضاء قلنا الصواب انه لا يستلزم القضاء لا يستلزم القضاء والذي ذلك تعمد ترك فرض على القول بانه لا يكفر أو تعمد ترك صوم يوم من رمضان هذا لا يشرع له أن ان يقضي لا يشرع له القضاء يعني لو تعمد انسان الافطره في رمضان افطر يوما ما عمدا دون عذر شرعي نقول الشارع انما بين القضاء واوجب القضاء على من افطر لعذر هذا الشرع كان منكم مريضا او على سفر والحائض من منعاهم لم ياتي الشرع بالاذن بالفطر ولم ياتي لغير عذر شرعي ولم ياتي الشرع ببيان من افطر عمدا هل يقضي أو لا يقضي انما الاصل ماذا لقضاء هذا الاصل لماذا لان القضاء تخفيف وهي وهي رخصه وانما اختص بماذا بمن كان له عذر شرعي وام من افطر عمدا فلا يقال بانه يشرع له الصوم قضاء ولذلك لو صام نقول هذا بدعه صحيح, صحيح؟ لو صام هذا بدع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فورد, فورد فهو باطل فاسد اذا كان كذلك لا نقول هو فاسد من من اصله لان الاذن له قياس لما لم يريد الشرع بالإذن فيه على ما أمر به يعني الشرع انما حدد الصوم في وقت معين في شار معين لمصلحه او لا لمصلحه قطعا لا يامر الشان إلا مما فيه مصلحه قال صم راجحا حينئذ جعل صوم شوال كصوم رمضان هذا الباب القياس اين العله ليست عندنا عله تسويه زمن شوال او ذي القعدة بشهر رمضان <تصفيق> نقول نحتاج الى دليل شرعي وانما سوى الشرع بينهما فيما كان مفطرا لعذر شرعي واذا لم يكن كذلك حين سوى بينهم كذلك اذا خرج وقت الصلاه وهو تارك عمدا لو لم نقل بانه كافر حينئذ نقول لا يشرع له ان ولو صلى ألف مرة لن تقبل منه نقطع بهذا النص الذي على ذلك حينئذ سوى ما بعد خروج الوقت بما هو قبله يقول الشارع ان معين الوقت ابتداء وانتهاءا لحكمه لمصلحه فإخراج الصلاه عن وقتها نقول هذا ايقاع للعبادة في غير الوقت الذي حدده الشارع أو حدده في وقت معين فإذا اوقع العبادة في غير هذا الوقت حين نقول أوقعه في وقت ليس هو الوقت الذي عينه الشارع فتسويه الثاني بالأول يحتاج دليل شرعي وليس عندنا دليل شرعي فاذا كان كذلك ناتي القاعده العامه التي قعدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من عملنا عملا ليس عليه امرنا فورا هذا الذي صلى بعد خروج وقت الظهر هل هو عمل الإسلام او ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا قطعا بالدفع اذا كان كذلك فهو مردود عليه يعني يكون باطلا وكذلك الشان فيه في الصوم اذا العبره به بامر جديد يدل على القضاء فإذا لم يريد رجعنا للاصل وهو عدم عدم التشريع فان كان ثم دليل فإذا كان ثم دليل يدل على التسويه فعلى العين والراس وإلا فلا تشريع وهذا لا يؤثر على كلام جماهير الفقهاء فليست العبرة بالكثرة وليست العبره بماذا بما يدعيه من مسائل اجتهاديه لما نظر فيه الاصول العامه التي ذكرناه واما ايجاب العباد على النائم الغافل فلا يدل على الايجاب حالة النوم والغفله لأن الاجابه بامر جديد الاجاب بأمر جديد هذا الاجاب بأمر جديد بعضهم يرى أنه لا بد من, من نص الجديد وبعضهم يقول امر جديد يسدل بالامر السابق قل لا ينفعه ان يقول ما بأمر جديد لا فائده منه الامر الجديد المراد به نص اخر غير قول تعالى اقيموا الصلاه اقيموا الصلاه هذا هو الأمر الأول أوجب الصلاة على كل من كان مكلفا إذا اخرج عن وقتها لا نقول قال اقيموا الصلاه لا نقول قولا قيم الصلاه نحتاج الى وقت إلى دليل جديد اما الدليل الاول فلا يسمى دليلا يسمى امرا امرا جديدا واما إجاب العباده على النائم والغافل فلا يدل على الإجاب حالة النوم والغفله لأن الايجابه بامن الجديد فان قيل فالنائم يضمن ما يتلفه في نومه في نومه قلنا الخطاب إنما يتعلق به عند استيقاظه وهو منتف عنه حاله النوم ولهذا قال لو اتلف الصبي شيئا ضمنه مع انه ليس بمكلف ولو عبر في البحر بما عبر به في التشنيف لكان اولى ادق لانه عبر في التشنيف بقوله ولا يريد ثبوت احكام في افعاله في الغفلة والنوم لأن ذلك من قبيل ربط الاحكام به بالأسباب هذا ما يتعلق بخطاب الوضعيه أما ما يتعلق بخطاب التكليف فلا يتعلق بها اصلا عند جماهيدنا ما يتعلق به ما الذي عنه في البحر قل لا يتعلق به الا ما جاء النص به كالنائم ونحوه ثم قال في البحر في نقل كلام عن ابن الصلاح وصار بعض الفقهاء إلى تكليف النائم في بعض الاحكام فإن عنوا به ضمان المتلفات ونحوه فالمجنون غير مخاطب اجماعا ويجب عليه ذلك يعني بعض الفقهاء وبعض الاصوليين قالوا ماذا قالوا النائم مكلف بناء على أنه يجب عليه ضمان المتلفات وقال هذا المجنون كذلك والمجنون غير مكلف به بالاجماع اذا اذا كان المجنون غير مكلف بالاجماع وتعلقت به بعض الاحكام الشرعيه هل يدل ذلك على انه مكلف الجواب لا كذلك النائم اذا لا يستدل كما قلنا في الصبي مميز وغير المميز لا يسدل بارجام بعض الاحكام الشرعيه لكونه ماذا بكوني مكلفة ولذلك قلنا الرضيع قد يكون عمره سنه وجبت عليه الزكاه او لا صائم لا عنده مال تركه ولد فمات ابوه غني من الاغنياء تاجر حينئذ نقول وجبت عليه الزكاه او رضيع لماذا هل, هل هو مكلف ليس مكلفا وانما هذا من ربط الاحكام به لاسبابها قال فإن فانعنوا به ضمان المتلفات ونحوه فالمجنون غير مخاطب اجماعا ويجب عليه ذلك ثم قال فانقي لما اوجبتم القضاء عليه قلنا للامر الجديد وكذلك صواب النهي للامر الجديد النائم الغافل الساهي إنما تجيب عليه العبادات بمعنى ما يتعلق بخطاب التكليف لا بخطاب الوضع إنما هو بالأمر الجديد ما هو هذا الامر الجديد نص جديد نص آخر غير العمومات التي تدل على ايجاب الصلاه وايجاب الصوم عين الذي نقول هذا الذي فهمته عاش نبي الله تعالى عليه ولا يعلم لقول بقالف قالف نقول ماذا اجماع سكوتيه يكون اجماعا سكوتيا وهذا من فقها رضي الله تعالى عنه قلنا للام الجديد قال والحكم في الساه والجاهل كالنائم لا فرق بينها البتة والحكم واحد قال ابن برهان في الاوسط النائم والمغمى عليه والحائض والنفساء والمريض والمسافر هل يخاطبون ام لا الا الحائض والنفساء من ليس ياتي بحثه وشرع الله تعالى في مساله خاصه لكن المراد هنا النائم المغمى عليه ذهب كافه الفقهاء من اصحابنا والحنفيه الى انهم مخاطبون ونقل علي المتكلمين من اصحابنا انهم لا لا يخاطبون يعني النائم الساهي عند الفقهاء مخاطبون بمعنى انهم مكلفون وعند الاصولي غير مكلفين وهذه من المسائل التي يقع فيها في التفريع على غير التاصيل تفريع على غير التصور يقرروا في علم اصول الفقه مساله ما ثم إذا جاء عند التفريق الذي هو علم الفروع علم الفقه الحلال والحرام اين اذا خالف او خالف الفرع الاصل هل الاصل الاتحاد ام التفريق الاصل الاتحاد ولذلك علم الاصول قد يكون عند بعض المذاهب في معزل عن عن التطبيق ولذلك نقول دائما الشوكان رحمه الله تعالى ومن ساره سيره ونحى نحوه هو ممن يسعى إلى أن يطبق ما قرره هو في أصوله فيما يقرر فيه في فروعه وهذا الذي ينبغي العنايه به اما أن نقرر بأن النائم غير مكلف والدليل دل على ذلك ثم إذا جئنا في الفروع حينئذ ننسى ننسى ما اصلناه ما الفائده من التاصيل ولا فائده حينئذ كل ما قرر في الأصول الاصل سحبه على على الفروع فلا يكون ثم فرع إنه مرتبط بأصل من أصول الفقه ولذلك هو اسم اصول الفقه كان نرى انه لو سمي أصول الشريعه لكان اولى لانه مبني عليه التفسير والعقيده الى آخر كل ذلك مبني على هذا العلم الجليل الذي ينبغي العناية به اجل تقرير الشرع على وجه ولذلك الزنادقه الان ما رادوا أن يطعنوا في الشرع قالوا نريد اصول جديد هذا الذي كتب ما ما ينفع لابد يكون أصول توافق العصر لان الشريعه عندهم لا توافق العصر بينما هي رجعيه ترد الناس الى الى الوراء على الكفار عن عن الاسلام كل من طعن في الشرع بانه غير صالح لهذا الزمن فهو مرتد <تصفيق> ولا يحتاج الى قامه حجه ولا تحقق شروط انتفاء موانع كما يقول بعض الصغار طلاب العلم حينئذ نقول اصول الفقه الاصل فيه الترابط بين الفقه وبين بين الاصول التنافي بينهما هذا خلاف العلم خلاف العلم فما يقرر في العصر هو الذي قرر في الفرع وقلنا الشوكان رحمه الله تعالى دائما يحرص في كتبه كلها نيل وسيل الجرار وابل الغمام وغيرها دائما يحرص أن يطبق القواعد على على الفروع هذا قد تجيد كذلك في احكام الاحكام لابن دقيق العيد وكذلك القابص شرح موط مالك بن انس بن عربي ونحو هؤلاء ممن يجمع بين العصر والفرع وهذا هو العاصم وامن يقال الفقهاء على كذا والرسول على كذا قال هذا خلاف العلم ليس هذا العاصم انما العصر هو ما يقرره اهله الوصول قال هنا ذهب كافة الفقهاء من أصحابنا والحنفيه إلى انهم مخاطبون ونقل عن المتكلمين من أصحابنا أنهم لا لا يخاطبون قال والمراد بالخطاب عند الفقهاء ثبوت الفعل في الذمه ولما لم يتصور المتكلمون هذا منعوا يعني في أثناء غفلته وهو نائم تعلق بالخطاب المتكلمون أصحاب عقل كيف يتعلق بالخطاب ما وجه تعلق الخطاب بهذا النائم لا يقال له يفهم فلا يفهم بس كذلك فلم يتصور المتكلمون وهو الحق لم يتصور المتكلمون بان الخطاب تعلق بالنائم ويتعلق بالسايل ونحوه كيف يقال تعلق تعلقت بذمته يحتاج الى دليل للاشرائي وقال الصيرفي الخطا والنسيان لا يقع الأمر فيه ولا النهي عنه لامتناع الامر بما لا يتهيأ قصدا لانه لو قصد تركه لم يكن ناسيا له وكذلك والمرتفع انما هو الاثم لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة امتي خطا على علما وكل ما اخطات بينك وبين ربك فغير مؤاخذ به مبني على ماذا مسامحه والعفو وأما الخطا المتعلق بالعباد فيضمنهم مبني على ماذا مشاحه ولابد من ضمان ولهذا يسوي فيه البالغ العاقل وغيره مراده ان الجهه مفكه باعتبار الخطابين خطاب الوضع وخطاء التكليف قال في قواطع الادله واما النائم فالاولى أن يقال لا تكليف عليه في حال النوم وهذا هو لأن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر فيهم النائم وجعل النص فيه ولان النوم مباح فلا يجعل النائم بمنزلة اليقظ ويعتبر ما وجد من زوان الحس بالنوم ولا يجوز تكليف من لا حس له ولا علم وكذلك وانما وجوب القضاء بعد اليقظه للصلاه التي فاتته في حال النوم ووجوب غرامات المتلفات فإنما ذلك بالامر بعد الانتباه يعني ما كان من جهه المتلفات فهو حكم وضعي فيتعلق به وأما ما كان من جهة الصلاه فجاء ابو جديد قال الأصحاب ولا تكليف على الساه فيما سها عن وذلك لعدم علمه بما ساه عنه لانه لو كان عالما لم يكن ساهيا لم يكن ساهيا اذا تكليف الغافل والمراد به النائم الساهي والغافل من كان دونهما وهما بمعنى واحد فيهما أو فيها قول تكليف وعدمه والصواب انه غير غير مكلف ينبني عليه سقوط الاحكام الشرعيه لا يقال وجبت عليه صلاه ولا صوم ولا غيرهما الا ما كان متعلقا بحقوق العباد لانه من قبيل الحكم الوضع وما كان من قبيل حكم الوضع لا يشترط فيه ماذا لا فهم ولا عقل إذا كان كذلك فيسوي فيه العاقل وغيره واما باعتبار خطاب التكليف عينيد ما جاء فيه الدليل بأمر جدير بقضاء او بتعلق خطاب التكليف به قلنا به وما لم يريد حينئذ نقول الاصر وعادمه فلا يجب على المغمى عليه مثلا صلاه ولا ولا صوم ولا غيرهم والنايم جاء فيه, فيه دليل وليس في ماذا في الاحكام المتعلقه به بالاسباب قال بعضهم ونسيان الاحكام بسبب قوه الشهوات لا يسقط التكليب في مساله تختلف قال قال بعضهم نسيان الاحكام بسبب الشه بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف كما را امراه جميله وهو يعلم تحريم النظر اليها فنظر اليها غافلا عن تحريم النظر غير مكلف لا هذا مكلف, هذا مكلف وكذا القول في الغيبه سرسله بالغيب نسي انها محرمه مكلف اولى مكلف وكذا القول في الغيبه والنميمه والكبر والفخر وغير من أمراض القلوب اذا هذه المساله يلتبا لها وان يسال بسبب قوه الشهوات لا يسقط التكليف لا يسقط التكليف وسياتي معنا ان شاء الله تعالى البحث في سقراط هل هو مكلف ام أم لا وكذلك الملجا الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين